صال من حمأ مسنون فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فطعوا له ساجدين فسجد الملايين انك لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال خلقته من صلصال من حلم مسنون قال فاخرج منها فإنك رجل المعلوم. قال رب بما أغويني لأزينن لهم لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجلاء إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم جناين لما سبعه ابواب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 قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبلي دبلي دبلي وخير الدعاء وخير النجاة.